واحد لا يتعدد تذكر رفيقك في الازمات أ ع د بلاسمالنا ا ل م ش ي ط ا ن ر ج ي م بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمدلله نحمد ه ونستين ع ه و ن س ت غ ف ر ه و ن س ت ه د ي وانا اعد ب ا ل ل ه من ش ر و ر أ ن ف س ن ا م ن س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن انه إ ما يهدي ه ا له ل فلا م ض ل ل ه وما يضل فلا ه د ي ل ه و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل الله ا وحده ل ا ش ر ي ك ل ه و أ ش ه د أ ن محمدا عبد رسول الله و م ب ع د ف أ ه ل ا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك و أ س أ ل الله عز وجل أ ن يجعل هذا اللقاء في ميزان ح س ن ا ت اجمعين مع قرار جريء جديد من أ ع ظ م القرارات التي اتخذت في تاريخ الامه أ م ة ل ل إ س ا ي ة واللي القرار خذ د أ ن ا مش عارف أ ط ل ق لقب عليه أول أي يطرأ ا ل ل ولا أول الفقيه ولا أول القاضي ولا أول المجاهد ع ا م س ب ح ا ا ن ل ل ل ه شخصية متميزة في أكثر من فرع من أعظم م فرع أكثر ع ا ء ا ل م س ل م ي ن من أ ع ظ م مجاهد المسلمين كتير منا ن يعرفه لكن قليل مننا اللي يعرف تفصيلات حياته رحمه الله القرار الجريء لأسد ابن الفرات ابن سنان رحمه الله أسد ابن الفرات علماء المسلمين الكبار كان حران تركيا الفتوح الإسلامية وصل مع الجنود إلى مدينة القيروان وعاش القيروان لأسد أصل مولده لكنه وطفل إلى وصل إلى طفلته رحمه تحرك صغير مدينة أبيه مدينة في أسد مدينة من من من مع مع وكان يفتخر باسمه رحمه الله يقول, يقول أ ن ا أ س د خير ا ل ل ح و ش و أ ب ي الفرات خير المياه وجدي سنان خير السلاح السيوف فهو يصف نفسه بهذا الوصف فعلا كان من خير الناس رحمه الله أتربى وعاش في وحفظ الكريم ودرس الفقه وتعلم الفقه الحنفي يعني أول حياته كان يدرس فقه أبي حنيفة في بهذا رحمه الله حياته رحمه الله وعاش القيروان ودرس وتعلم أول خير الكريم يعني يدرس أبي يوم كان من الناس القرآن كان لكن اتربى الأيام من وسامع و في ت ن في ل قابل ك ي ر و ا ا ن أحد ل منه ا ك ا م الموطا ا ل ه و أول أدخل من علم ل إ م م ا وكتابه الموطا طبعا هو أ ش ه ر كتب الامام مالك رحمه الله فلما استمع والإمام لهذا الكتاب عجبه جدا عجبه كان إن كان عايش في زمان الإمام مالك فلما سمع هذا الكلام قرر أ ن يترك القيروان ويذهب إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ل م ق ا ب ل ة ا ل إ م ا م مالك والتعلم على يديه خلي بالك الجريء بتاعنا لسه الجريء بتاعنا آخر بالك القرار الجريء لسه القرار الجريء الحلقة عشان كده لازم نمر بهذه المراحل من التمهيد الفرات الله راح المدينة المنورة الإمام مالك طبعا عنده ما شاء الله تلامزه كل بلاد الدنيا هيكون في بتاعنا بتاعنا بهذه طبعا مجاش عشان عشان راح ما شاء كده قصة نمر نعرف رحمه عنده من إذن من أسد فكان مقسمهم أ ك ب ر وفده عنده كان وفد ا ل م د ي ن ة من وراء أ ه ل البلد اللي عايشين فيها ووفد ف د جدا تاني الحقيقة ا من ن كبير ك مصر أهل مصر أهل أهل ا العلم اجتهادا كانوا دايما يبحث عن العلم من عن أكثر يبحث طلبة ي بقاعة ا ل ن ي ا ا ل م خ تاني ل ف ة و ع ش كده كان ف مصر علماء ك ت ي ر جدا من ا تلاقيش أبدا عالم م اهل ل ل إلى قليل لقليل اللي يستكمل الدورة العلمية ع عشان ع م ا ا ء ت ت ب مصر م لازم يذهب إلى علماء الفراط ابن يذهب مصر فأسد رحمه الله راح لمدينة م ن ووضع ر ة المدينة لقى إن الإمام مالك مقسم الناس ثلاث الناس أهل مقسم أقسام مقسم الناس في قسم إن من في ق وقسم, وقسم بقية س م من مصر كل كل أهل اسد من الفرات مع القسم اللي جاي من مصر ع ش ا ن طبعا مصر هي بوابه ة أفريقيا ا ل ك ف ر ة والإمام مالك ي ف ت ي ه لكن إمام مالك كان إمام ق ل ي ل الكلام يعني لا يتكلم كثيرا مع الطلبه ل لكثره ا ل ط ل ب ة فلو ج ا د مع كل واحد ربع س ا ع ة و ن ص ساعه ة ساعة سيكفي كل هذه الوفود التي جاءت لتتعلم فلم يشفي غليله تخيل قاعد مع الإمام مالك شخصياً تعلم أكتر وأكتر وأكتر منتهى فرات فترك استوعب شخصيا وعايزي اللي بيقوله في الإمام مالك الإمام مالك العلو كان عنده كم سنة في عائلة الأسد لهمة الشباب فترك المدينة المنورة قاعد كان كان انظروا مع عنده عنده بعد من همة كم من موطأ مالك أن سنة سنة في وكان ا س ت و ع بعلم ل م ترك ل م د ي ة منورة وذهب العراق الى ل ي ا ا ل ع ر ق ل ي ق ر أ على تلاميذه ذ ة ب حنيفة ح ر ابي عمره أشهر تلامذة أبي حنيفه ة ومحمد يتعلم الحسن فبدأ د ابن على ي م تعلم ثم محمد محمد المجالس مجالس محمد مجالس عملاقة بتاعته كانت على وعجبوا الى الحسن الحسن الحسن شوي يوسف وبدأ دين ابي جدا وبدأ يحضر جدا ابن ابن ابن ذهب بس ضخمة ج د ا المسجد ب ي ل ي ان يكون هناك ا ف ع ا ل ا ف من المستمعين ويجب ان يكون ر ف و ف ع ش ا ن ي س م ع ا ل ك ل م ة ه و في آخر المسجد بينه ع د صعب و ك ا أحيانا يقترب ن م و أ ح ي ا ا ن يبتعد ع ن ه ومرة ومرة يوم يسمع ما يسمعش فرح له في يوم من الأيام له ن ا ل أ ي ا م قدر يوصله ف ل م ا ذ ه ب إ ل ي ه ق ا ل إني ر ج ل غريب أ س د بينه ع ر ف ف س لمحمد بن الحسن بن ي ق و ل إ ن ي غريب قليل رجل ا ل ن ف ق ة أ ن ا ف ق ي ليس ر م ع أ م و ا ل قليل ا ل ن ف ق ة و السماع منك نذر يعني أ ن ا اسمع منك يدوبك كلمات ق ل ي ل ة جدا ليه مرعد جنبك مرعد ب ع ي د حسب ظروف المسجد و اتساع المسجد و ك ث ر ة الحضور فما ا ل ح ي ل ة في أ م ر ي أ ع م ل إ ي ه أ ن ا مش عارف أ س م ع منك العلم اللي عندك انظروا إ ل ى تجرد محمد بن الحسن رحمه الله أ ي ض ا محمد بن الحسن من أ ع ظ م علماء المسلمين ومن أ ن ج ب ت ل ا م ذ ة أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه م الله جميعا قال له محمد بن الحسن قد جعلت النهار للعراقيين يعني أ ن ا في بغداد دلوقتي بدرس أ ه ل العراق يقول لي طول النهار وجعلت الليل لك يا الله يعني طول الليل هقعد علمك مفيش بالليل الدنيا جاي من القيروان جاي هيعلمها سيكون هقعد أعلمك عرف عرف معلومة على بن الحسن أن من من من من تونس عرف أن كل معلومة سيكون لها مردود كبير على أهل تونس سوف ودرس أسد طول مردود الفرات لك لما كل له لها أهل راحة بقى محمد كبير آخر على أ ه ل المغرب على أ ص ق ا ع ب ع ي د ة جدا جدا عن إ م ك ا ن ي ا ت محمد بن الحسن لا في فضائيات ولا في إ ن ت ر ن ت ولا في تلفزيون ولا في راديو وبيتكلم ا ل ك ل م ة ب يسمعها الودن اللي قدامه وبس ف ل أ أ ن أ س د من الفرات في ف ر ص ة أ ن ينشر هذا العلم هناك فقال وجعلت الليل لك وأسد وبالليل يروح سبحان يستمع الدرس الحسن الفراد يقعد العادي لمحمد من ما مع العام يتعلم كانش النهار النهار العراقيين بن الله يطلع على في يترك بيته يده وكان س ا ع ا محمد بن الحسن يعني عايز يعلمه كتير وكتير وكتير و أ س د بن فراط ت ع ب ف ي ن ا م وسط د ي ن محمد بن الحسن ينام وبيعلمه بالليل ف ي أ ت ي محمد بن الحسن ب ج ر ة فيها ماء و ي أ خ ذ منها الماء وينثره في وجه أ س د بن ف ر ا ت ي ص ح ص ح ع ل ش ا ن يسمع تاني وثالث ورابع و أ س د بن ف ر ا ت يشوف هذا الماء في وجهه فيسعد به لحرص محمد بن ا ل ح س ن على تعليمه اتعلم على ق د ي م محمد بن الحسن و ن ق ل علم أ ب ي ح ن ي ف ة و و ص ل و ا خبر مفزع في ذلك الوقت أ ن ا ل إ م ا م مالك توفي رحمه الله لما توفي ا ل إ م ا م مالك ندم أ س د بن فرات قال اريتني كنت أ ع د ت معه هذا امام من اكبار ل ا ق فظل يبحث عائمه ت م مالك ا ل ل م س ت و ع ع ب ل م مالك من ج د ي د تخيل انظر إ ل ى ا ل ه م ة يعني مش م ر ة ولا اتنين ولا ت ل ا ت ة لا سبحان الله بيدور على العلم م ر ة هنا عند ا ل إ م ا م مالك و م ر ة عند محمد بن الحسن ودلوقتي عند ت ل ا م ذ ة ا ل إ م ا م مالك رحمه الله فعرف ان ت ل ا م ذ ة ا ل إ م ا م مالك موجودين في مصر كان أ ش ه ر ه م ابن وهب وابن القاسم فذهب إ ل ى مصر ليتعلم على يديهم أ و ل ما راح س أ ل على ابن وهب وعرض ق د مع ع ابن وهب شوية و علي ه علم محمد بن الحسن الحنفي فطبعا كان في بعض الاختلافات في المذهب الملكي عن المذهب الحنفي فتورع ابن وهب أ ن يذكر له الخلافات والوذا رأي المام أبو حنيفة وإحنا أو وكان أو ومستوعبه وهو المام رأينا مختلف عن هدف القضايا لكن لا يدخل إيه في التفصيلات أما ابن القاسم فقد شرح له بالتفصيل مبدأ أو منهج الإمام مالك متمسكا بكل ذرة من ذرات المبدأ أو المنهج المالك الفقه المالكي تماما الاستيعاب وهو من أنجب تلاميذة الإمام مختلف لكن يدخل له بكل كله مالك ذرة رأي شرح مبدأ أنجب حنيفة إيه في منهج من من عن هدف فقد رحمه الله ف ب د أ ابن أ س د بن ف ر ا ت يقع جنبه ل ل نهار ويدون كل ك ل م ة يقولها ابن القاسم يدون هذا الكلام في كتاب كبير عرف في التاريخ باسم ا ل م د و ن ة وهو من اهم ا ل كتب هو أسد ابن من أهم الكتب المالكيه عرف بالمدونة الفرات الله عاد فضل فترة طويلة إلى أن بعد ذلك معه فترة قعد بعد ويقوم أن إ ل ى القيروان ودخل القيروان وعنده سته وثلاثين س ن ة من العمر و أ ص ب ح من أ ك ب ر علماء القيروان و ب د أ ينشر الفقه الماليكه ليس فقط في تونس ولكن في تونس والمغرب والجزائر و ا ل أ ن د ل س يعني سبحان الله أصبح الله الأسد فرات بن ه و السبب ا ل ر ئ ي ي في س ا ن ت ش ا المذهب المالكي ا ا ر كل ل ل هذه ب في, في دوله ل إلى الآن م م م ك ا ذ ب المذهب المالكي ا أكثر هو ن تونس ش ا ا ر في ت والمغرب والجزائر العلم الذي ا نشره ر بسبب أسد بن ف تحت ر م ه الله و و ل ل ى ا ق ض ا ء ف ي دولة تونس و ك ا ن ت د و تونس ل ة تحت ق ي ا د ة ا ل أ غ ا ل ب ة وأعد ف ي ه ا فترة يعلم الناس الدروس ا ل ف ق ه ي ة يعلم الناس الدروس ا ل ع ل م ي ة يعلم الناس الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الفقه وهو في نفس الوقت يقضي بينهم أ ك ب ر قاضي في ا ل م د ي ن ة أ و يعني كبير ا ل ق ض ا ء في د و ل ة تونس بكاملها او د و ل ة ا ل أ غ ا ل ب ة التي كانت تحكم تونس في ذلك الوقت كل كان كل لكن وصلناش للقرار الجريء القرارات اللي الجرأة القرار الجريء الهج ده عدت اخده حياته إحنا وإن انت شايفين منتج سنة من ما ما قرارات في زي في ولكن ه ذ د ه سبع او ستين س ن ة من ا ل ع م ر إ ي ه ه و القرار القرار أ ن يخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل تخيل يعني أ س د من فرات عالم وفقيه و ق ا ض ي وله أ د و ا ر ض خ م ة له مكانه م ر م و ق ة جدا جدا في ا ل د و ل ة لكنه سمع أ ن هناك جيش سيخرج لفتح س ق ل ي ه ج ز ي ر ة س ق ل ي ه فقرر أ ن يخرج مع هذا الجيش لماذا ق ر ر هذا ا ل أ م ر وقرر ذلك ليشجع المسلمين في تونس على الخروج في هذه ا ل ر ح ل ة ا ل ج ه ا د ي ة ا ل ع ظ ي م ة فتح ج ز ي ر ة سيكلية ل ا ق صقليه ة جزيرة أن س كانت على ع د بنود العهد يرد دولة مع المسلمين من حكم الرومانية وكان هذا السيكليون وكانت البيزنطي أن تحت أ ن يرد البيزنطيون كل أ س ا ر ة المسلمين الذين هم في س ك و ل ي ه ولكن ا ل إ م ب ر ا ط و ر البيزنطي بعد انضاء هذه يكتهدوا هذه الاتفاقية لم يرد كل الأسارة وحاول المسلمون والثانية أن بفتح هذه الجزيرة الصعبة خلي بالك الجزيرة كرب إيطاليا إيطاليا والجهات في البحر صعبة والعملية كانت شقة وتحت سيطرة الدولة البيزنطية لم كل خلي بفتح وتحت في قرب قرب شقة قرون يرد سيطرة مرة صوحة صعبة عدة أن وكان بيحكم ا ل س ك و ل ي ة في ذلك الوقت حاكم اسمه ب ل ا ط ة وكان حاكما نصرانيا رومانيا وكانت هذه ا ل م د ي ن ة أو هذه ا ل ج ز ي ر ة من الجزر ا ل م ن ي ع ة فيها أ ك ث ر من م د ي ن ة وكانت عاصمتها بليرمو ليلس ا عاصمتها حتى د و ا ن محصنة ت في أشد ا ل ت ح ص ي ن فعندما أ ع ل ن زياد الله ا ل أ غ ل ب ي اللي ه و ك انه حاكم الوقت ذلك تونس ن في أ ينوي أ ن يجهز جيشا للخروج في سبيل الله لفتح هذه ا ل م د ي ن ة التي عصت المسلمين والتي نقضت العهد مع المسلمين ولم وأن وأن وأن وأن الأسارة المسلمين إليهم قرر أسد بن أن يترك القضاء وأن يترك الفقه مجالس العلم وأن يترك كل ذلك وأن يثبت للمسلمين أن المجاهد المسلم الحقيقي ترد فرات يترك يترك يترك يترك يثبت قرر أسد أن بن أن ه وقام الذي ي ت ل اسد ل إ كقضية إن أ من ا فهو الفرات ا الشيخ الكبير سبع ة وستين سنه ذ ا الجيش أسد بن الفرات بن سنان رحمه الله. فأصبح سنان بن بن كبير الفرات الله القضاء رحمه و أ ص ب ح في نفس انطلق ل الجيش الإسلامي و قواد و ق ت كبير ا الجيش ا ل إ س ل ا م ي على ب ر ك ة الله و نزلت السفن ا ل إ س ل ا م ي ة في سنه مائتين واتناشر من الهجره ة س ل ي الى ش ا س جزيره ة ل ا م ق ا ت ل و ا ل ج ي و ش البيزنطية في جزيرة سقلية ق كان قوامها مئة ألف مقاتل. تخيل. ومع ا ه ا مقاتل مئة م ألف تخيل و ذلك سبحان الله انتصر المسلمون في م ع ر ك ة والثانيه ة وما أكثر الخطب التي أكثر خ ط ب ا الفراط رضي الله عنه ورحمه الله يعرف فيها المسلمين الواجب الذي عليهم ويقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى الله العاقبة أسد أن إدن عنه للمتقين عليهم إلى وجل يعرف رضي ورحمه ويقربهم ربهم ويذكرهم بموعود الله عز وجل أن ويحبب المسلمين في ا ل ج ن ة ويشرح لهم ا ل أ ي ا م التي مرت بالمسلمين أ ي ا م ا ل ص ع ب ة أ ي ا م ا ل ق ا د س ي ة أ ي ا م اليرموك أ ي ا م ب د ر أ ي ا م ا ل أ ح ز ا ب وكيف انتصر المسلمون بصبرهم وكيف أ ن ا ل أ ع د ا د لا تعني شيئا كم من ف ئ ة ق ل ي ل ة غلبت ف ئ ة ك ث ي ر ة ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين شجع المسلمين م ر ة و ا ث ن ي ن و ت ل ا ت ة و ع ش ر ة وصبر المسلمون صبرا عظيما حتى التقوا بالجيش البيزنطي في موقع ا ل ب ل ا ط ة التي سميت على اسم القائد البيزنطي الشهير بلاطة الذي كان يحكم في ذلك الوقت والتقل المسلمون بعشرة ألاف سقلية ذلك بعشرة يحكم في ض دماء ل موقعة ضارية فيها أسد البيزنطيين بعد أ ن قتل منهم عدد ل ك ب ي ر شاهدوه ويحفز المسلمين على الموت في سبيل الله حتى كتب الله عز وجل النصره للمسلمين انتصر المسلمون في هذه المقاعه ا ل خ ا ل د ة وفر ب ل ا ط ة من ج ز ي ر ة س ق ل ي ه وهرب إ ل ى إ ي ط ا ل ي ا وهناك قتله قومه ل أ ن ه جبنه وهرب من ع ش ر ة الاف مقاتل هرب إ ل ى إ ي ط ا ل ي ا فقتله قومه و أ ح ك م المسلمون ا ل س ي ط ر ة على جزيره ة سقلية إلا مدينة بليرمو صقليه ي ا وفي أثناء هذا ا المسلمون د كبير لعل هذا الوباء هو الكوليرا أ و الجدري الله أ ع ل م هذا الوباء الكبير كتل معه أ و استشهد معه عدد كبير من المسلمين وكان ممن استشهد في هذا الوباء أ س د ا بن الفرات ا بن السنان رحمه الله القائد الفقيه العالم القاضي المجاهد الشهيد رحمه الله ورضي الله عنه ورفع من درجاته ضرب أ ر و ع ا ل أ م ث ل ة يا اخواني في فقه هذا الدين ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم أ ر ض ا ه م الذين كانوا يعيشون في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ا ل ص ل ا ة في المسجد النبوي ب أ ل ف ص ل ا ة والذين كانوا يعيشون في م ك ة ا ل م ك ر م ة ا ل ص ل ا ة في المسجد الحرام ب م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة تركوا هذه البقعه ا ا ل ش ر ي ف ة وهذه المساجد ا ل ط ا ه ر ة ورحلوا في بقاع الدنيا ا ل و ا س ع ة منهم من ر ح ل إ ل ى الشام منهم من ر ح ل إ ل ى مصر منهم من ر ح ل إ ل ى العراق منهم من شرق وغرب أ ب ع د من ذلك ذهب إ ل ى تونس ذهب إ ل ى بخارى ذهب إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن ذهب إ ل ى بقاع الدنيا ا ل و ا س ع ة لينشروا ك ل م ة الله عز وجل وليجاهدوا في سبيل الله عز وجل هكذا فعل سعد بن أ ب ي وقاص فعل الزبير بن العوام فعل طلحه بن عبيد الله فعل أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي فعل هؤلاء الكرام العظماء البراء بن مالك مجزى بن ثور لن نستطيع ان نحصي اسماء ا ل ص ح ا ب ة الذين ترجوا المساجد ا ل ش ر ي ف ة في هذه البقاع ا ل ط ا ه ر ة واتجهوا للجهات في سبيل الله فقهوا قضية أن يعرفوا كان للوضع ه ا الاجتماعي الشريف كان ق ا د ل ق ض ا ء من أ ع ل ى منصب ا ا ل د و ل ة في ذلك الوقت كان يعيش في ا ل أ م ا ن في داخل القيروان فترك كل ذلك و ذ ه ب للجهد في سبيل الله في غ ز و ة في البحر في ظروف ص ع ب ة في ظروف ق ا ت ل ة حتى استشهد رحمه الله في هذه ا ل أ س ق ا ع ا ل ب ع ي د ة ودفن هناك في س ك ل ي ه لكن يا ترى الجهد اللي ع م ل ه أ س ق ف ف ر ض ا ح م ر ح ش يا إ خ و ا ن ي الاسلام إ س ل م ظل في ق ي سنة ل ل إ س ا لم يسقط من س ق ل ي ه الا في سنه ر ب ع م ا ة ه واربعه وثمانين من الهجره بعد فتره طويله جدا ل ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل د ي ن ي ة لا أ ق و ل فقط الذين دخلوا في ا ل إ س ل ا م وعرفوا الله عز وجل ولكن أ ق و ل في كل الفروع والمجالات اللي منكم يروحوا السقلية ة الصقليه م ة ا ل ن كان د دراسة الدكتورات بتاعته دراسة س قسم ة عمارة عامل م ج ي ل ة ج د ا أو دراسة ماجستير. دراسة ماجستير يقارب ف ي ه ا ا ل الامر السقلية ة في أوروبا وكيف ت أ ث ر ت ا ل ع م ا ر ة ا ل أ و ر و ب ي ة ب ا ل ع م ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي بنيت في صقليه جهد, جهد ضخم جدا القلاع والحصون والقصور والمستشفيات والبناءات ا ل م خ ت ل ف ة المكتبات والمساجد وما إ ل ى ذلك من ا ل أ م و ر التي كانت في صقليه نقلها عنهم بعد ذلك ا ل أ و ر و ب ي و ن إحنا إلى الحضارة بنقول أن أهم معابر الحضارة إلى أوروبا أهم كان المعبر الذي عن طريق ا ل أ ن د ل س زي ما قلنا قبل ك ت ه ا في ح ل ق ة س ا ب ق ة و المعبر ا ل ي ع ن ط ر ي ق السكلي دونت اهم معبرين ان تقلت فيما ل حضر ا ة ا ل ا س ل ا م ي ة الى اوروبا تعلم الاوروبيون الجغرافيا و تعلم و الفلك ا و تعلم و الكيمياء ا و تعلم و العماره ا و تعلم و الطب ا عن طريق المسلمين في السكلي و عن طريق المسلمين في ا ل أ ن د ل س من اكبر علماء المسلمين ا ل ا س ط خ ر ي رحمه الله او الادريسي رحمه الله كان هؤلاء العلماء يعني من ا ب ر ا ل علماء المسلمين كان يعيش في السكلية ورسم خرائط في منتهى ا ل ذ وفي منتهى ا ل ر ونقلها ع ة و عنهم بعد ذلك ا ل أ و ر و ب ي و ن انتقلت ا ل ح ض ا ر ة يا اخواني لم تكن خ ا ص ة فقط بالمسلمين ولكن خ ا ص ة بكل العالم هذا تراث أ و راثه المسلمون لكل بقاع العالم بعد ذلك هي اسد النفرات ش خ ص ي ة من الشخصيات ا ل م ؤ ث ر ة جدا في التاريخ أنا ع ا ي ز أ ق و ل لك ا ل ت أ ث ي ر ب ت ا ع ه فضل مستمر في السقليه حتى بعد سقوط السقليه يعني السقليه سقطت في يد النورمان يحكم ا ل وقاموا بالحروب ا ل ص ل ي ب ي ة وقتلوا ا ا العالم الإسلامي ك ت ح و و وشردوا وذبحوا نسي المسلمين في من استيعاب كامل لمن كان يعيش فيها من المدنيين وعدم قتل المدنيين نسي سنة 484 وقتلوا عدد كبير جدا من المسلمين السقلية استيعاب السقلية في يعيش فيها كل كامل كل كبير ذلك العمل قتل واحتلوا وقتلوا على المسلمين جدا وأغاروا وعدم عدد بعد ده 484 وفي وفي ا لما ل النورمان اسقطوا الصقليه سنه اربعه و ر م ا ن أسقطوا س ل ي س ن ة 84 فضلوا م ت أ ث ر ي ن ب ا ل ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة ل د ر ج ة انهم سواء يعرفوا أ و م ا يعرفوش لما استلموا الحكم في الصقليه طبعوا ا ل ع م ل ة بتاعتهم وطبعوا فوق ا ل ع م ل ة شيء غريب جدا جدا طبعوا آ ي ة من آ ي ا ت الله عز وجل آ ي ة من ا ل ق ر آ ن الكريم وايه بتقول ايه سبحان الله هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سبحان الله هذه ع م ل ة ن و ر م ا ن ي ة ع م ل ة ن ص ر ا ن ي ة ع م ل ة س ق ل ي ه بعد سقوط ا ل إ س ل ا م لكن ظل الناس ي ت أ ث ر و ن بهذا الدين العظيم حتى بعد سقوط ا ل إ س ل ا م من س ق ل ي ه كل ده في م ز ا ن أ س د الفرات ابن سنان رحمه الله رحمه كل ده ف ي ميزان الرجل الذي نشر الفقه المالكي وفتكره اول القصه ة الرجل د مش من مجاهد من العلم سمع من إمام مالك وسمع من محمد بن الحسن. وسمع من ابن القاسم تلميذ الإمام مالك ولف العالم يبحث عن العلوم الإمام مالك لم يكتف بأحدهما المدونة جيش جندي يدون بن الحسن ابن عن حنيفة أول أو أو أو أول أبي الأسدية أو وهو وهو ولف وفقه وكتب لا الرجل حياته حياته يبحث عسكري يكتف قائد ده فقه ونشر العلم في, في القيروان وفي غيرها ونشر مالك وانظروا إ ل ي ه هو قاضي كيف حل المشاكل بين المسلمين أ ر ب ع ي ن س ن ة ويزيد كل هذا في ميزان حسناتي ثم بعد ذلك يفتح س ق ل ي ة ثم بعد ذلك كل من دخل في ا ل إ س ل ا م من س ق ل ي ة في ميزان حسناتي ثم بعد ذلك ينشر العلوم في كل بقاع العالم بما فيها أ و ر و ب ا وغير أ و ر و ب ا نقلا عن المسلم في ا ل س ق ل ي ة سبحان الله هذا أ ج ر لا يتخيل يا خ و ا ن ي هذا أ ج ر ا ل د ع و ة الى الله هذا أ ج ر طلب العلم في سبيل الله هذا أ ج ر الجهاد في سبيل الله كل هذه ا ل أ ج و ر جمع هذا العلامه هذا ا ل إ ن س ا ن العظيم هذا العالم الجليل أ س د بن الفرات ا بن سنان رحمه الله ورحم اباه الذي رباه على هذه الصوره ة ونسأل ل ل ا عز وجل أن يرزق وجل المسلمين أمثال أن أسد بن ابن سنان فرات و أ م ث ا ل ه ل العلماء الكرام أ م ث ا ل امام ل إ مالك و أ م ث ا ل أ ب ي ح ن ي ف ة و أ م ث ا ل محمد بن الحسن و أ م ث ا ل ابن القاسم وكل ا ل أ س م ا ء التي تعرفنا عليها في هذه ا ل ح ل ق ة أ س أ ل و ا سبحانه وتعالى أ ن ي ف ق ن ا في سننه و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته 「しゅっぱ طريقك بالعزمان」「راي واحد لا يتعدى وا」